بسم الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا سال يقول ما هو الدعاء المؤثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الحج قبل الذهاب للحج وبعد عودته من البقاع المقدسة أولا قبل الذهاب للحج مر معنا قريبا باب عند عند المصنف فيه ما يقال للمسافر من الدعوات وتلك الدعوات تقال للحاج ولغيره مثل زودك الله التقوى وغفر ذنبك ومثل استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك مثل اللهم طوي عنه اللهم هون عليه السفر وطعنه عنه بعده كل هذه الدعوات للمسافر جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان سفر الحج أو غيره سواء كان السفر للحج أو لغيره واما من قدم من من الحج فان الذي مضت به السنه في في هذا الباب بين الصحابه والسلف ومن اتبعهم باحسان أن يقول ان يقال للحاج تقبل الله منا ومنك ان يقال له تقبل الله منا ومنك يدعى له بـ بـ بهذه الدعوة وهذا الذي مضت به السنه عقب الصيام كان الصحابة يلقى بعضهم بعضا بهذه الدعوة تقبل الله منا ومنك وكذلك عقب الحج يدعى بهذه الدعوة تقبل الله منا ومنك وهو خير ما يدعى به للحج خير ما يدعى به للحاج أن يسأل الله تبارك وتعالى له القبول هذا السهل يقول أنا من مصر وجئت لأداء عمرة في رمضان وجلست بالمدينة إلى الحج فهل علي هدي إذا أحرمت الآن بعمرها جديدة يكون عليك هديا للتمتع وإذا لم تحرم بعمرة جديدة وإنما أحرمت بالحج مفردا فلا يكون عليك هديا هذا يقول ماذا علي اذا رايت ورقا ورق كثير مبعثر فيه لفظ الجلاله او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا افعل به الاوراق المحترمه التي فيها اسم الله وذكره وكلامه سبحانه وتعالى يجب ان تصان عن الالقاء وطرحها في الارض او رميها في في في في, في, في, في الزبالات يجب ان تصان عن ذلك واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد السلام وهو حال الخلاء صيانه لذكر اسم الله وهو على هذا الحال فكيف يلقى تلقى الاسماء اسماء الله وكلامه في, في, في الزبالات ومع القادورات والذي ينبغي أن تجاه الأوراق المحترمه ان تصان وان يخصص لها حاويات خاصه تودع فيها وتجعل فيها و... تلقى ومن يعرف عنها أنه لا يبالي بهذا الأمر ي... ينصح ويبين له و... ومن وجد هذه الأشياء وتمكن من رفعها صيانة لأسماء الله فهو ماجور على ذلك مثاب عليه بإذن الله عز وجل هذا سال يقول سؤالي أن في منطق... أن في منطقتنا متعارف على من يح من يحمل حجة عميت يأخذ مبلغ وقدر سبعة آلاف ريال وتكلفة الحج وتكلفة... وتكلفة الحجة من نقل وهدي ومصاريف في الحج تبلغ أربعة آلاف ونصف تقريبا. فلحق للنائب أن يصرف ما بقي وقدره ألفين ونصف أو ثلاثة على نفسه وعلى أهله أم يجب أن يرجع أو يرجع ما تبقى بعد المصاريف في الحج لأهل الميت هذه المسألة ينبغي أن يلاحظ فيها أن من حج نيابة لا يكون هدف في الحج نيابه المال وإنما يكون هدف في حج نيابه الحج ولهذا فرق العلماء بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج فرق بين من حج ليأخذ يعني من حج قبل حج النيابة من أجل أن يأخذ المال هدفه المال ليس هدفه الحج وبين من أخذ المال ليحج لأنه قادر بدنيا ونشيط من حيث البدن والصحة ولكن ليس عنده مال ويحب أن يكون مع الحجاج في المشاعر متنقلا معهم يحب لنفسه ذلك يحب الحج ولكنه ليس قادر بدنيا ومن المسلمين من عنده قدرة مالية ولكن ليس عنده قدرة بدنية او له قريب مات ولم يحج فيريد ان ينيب عنه فيقبل النيابة من اجل الحج من اجل ان يشارك الناس في المشاعر لا لاجل المال فينبغي ان تكون النية بهذا الغرض النية هي الحج والمقصد هو الحج و, و, و وليس المقصد هو المال وليس المقصد هو المال وإذا أعطوه مالا أيضا لا, لا يكون شحيحا بمالهم على ما فيه مصلحة الحج على ما فيه مصلحة, مصلحة الحج مثل أن يشتري مثلا هديا مجزئا ويترك الأكمل والأفضل والأحسن أو أوساط أوساط الأمور في الهدي أو, أو, أو نحو ذلك من الأمور التي يحاول أن ينتقصها في الحج توفيرا لنفسه بل ينبغي عليه أن يحسن في الحج وطالما أن هذا المال يعني فيه كفايه وزيادة يحسن في في في, في الحج لهؤلاء الذين أنابوه عن قريبهم ومهميتهم وإذا زاد شيء من المال فهو له فهو له لكن ليس هو مقصوده بالأصالة. نعم. هذا السال يقول هل نستطيع أن نقول دعاء النزول في الأمكنة التي نجلس فيها مثل أن نجلس في حديقة أو غابة أو غير ذلك الحديث قال من نزل منزلا فإذا نزل الإنسان ليبيت أو نزل ليجلس يعني فترة لطعام وشراب واستراحة فهو منزل نزله الإنسان فياتي بالتعود الذي سبق مر معنا نعم هذا سائل يقول امام مسجد لا يتكلم في التوحيد ولا ينكر البدع ويقول انها تنفر الناس من المسجد فماذا تنصحوهم التوحيد هو الذي يجمع الناس لا يجمع الناس مثل التوحيد وكل شيء يجتمع عليه الناس خلاف التوحيد هو فرقه الا التوحيد التوحيد هو الذي يجمع الناس والبدع هي التي تفرق ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغض قال بعض شراح هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغض نهي عن البدعه لأن البدعه إذا وجدت وجدت البغضة بين الناس البدعة إذا وجدت وجدت البغضة بين الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا فلا يمكن أن يجمع الناس للسنة والاعتصام بحبل الله جل وعلا والتمسك بدينه والتوحيد هو أساس الدين وأعظم أمر في الدين وسير الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل قائمة على هذه الركيزة بدءا وانتهاءا قائمة على هذه الركيزة أول ما يسمع الأنبياء من أقوامهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم تمضي الدعوة بهذا التوحيد مستمرة ونبينا عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها أنه, أنه في لحظاته الأخيرة لما نزل به صلى الله عليه وسلم كان يطرح خميصة على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال ذلك صيانة للتوحيد وحماية لحماه وتحذيرا من الشرك فهذه عناية الأنبياء بالتوحيد وعناية أتباعهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فدعوة الأنبياء ودعوة الحكماء ودعوة الصلح هي التوحيد هي الأساس وكل عمل قائم على غير التوحيد لا يقبل ولهذا كان متأكدا على كل من من الله عليه بالتعليم والدعوة والخطابة أن, يكون أن تكون دعوة التوحيد في أولى أولوياته وفي مقدمة اهتماماته لأنه هو الأساس وهو العماد الذي يبنى عليه الدين ولهذا تجد الأحاديث التي فيها الأوامر والنواهي تصدر به لأنه أساسها بني الإسلام على خمس شهادة الله لا اله الا الله وقضى ربك ألا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا والنصوص في هذا المعنى كثيرة فالتوحيد هو الأساس التوحيد هو الأساس وهو قيام الدين فادعاء أن التوحيد يفرق هذا الدعاء خاطئ التوحيد هو الذي يجمع على الحق والهدى ومن لم يقبل التوحيد من أول مرة يصبر عليه ويدعى للتوحيد ثانية ويدعى له ثالثة ويدعى له رابعة ويستمر يدعو إلى التوحيد وينشر التوحيد على سنن الأنبياء وطريقتهم قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حسن الله إليكم هذا سال يقول هل يمكن دفع الهدي للشركة المكلفة بذلك قبل الوقوف بعرفة دفع الهدي للشركة المكلفة بذلك جائز وإذا تيسر الإنسان إن يشتري هديه بنفسه ويدبحه بيده ويأكل منه ويطعم منها الفقراء والمحتاجين فهذا أكمل لكن أكثر الحاج لا يتيسر له ويصعب عليه جدا أن يباشر هذا بنفسه فتوكيل الشركة المخول لها هذا الأمر لتنوب عن الإنسان هذا أمر جائز ولا بأس به. هذا السائل يقول ماذا تقولون في من يرفع في من يرفع يديه بعد الطعام فيدعو ويمسح وجهه بيديه فهل هذا صحيح؟ الذي ثبتت به السنة الدعاء الذي ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء كما مر معنا في الأحاديث المتقدمة. ومسح اليد بعد الدعاء لم يثبت به حديث صحيح بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف هذا الكتاب قال ورد في مسح اليدين بعد الدعاء حديثان لا تقوم بهم حجة نعم. هذا سيقول ما حكم الدين في الحاج الذي لا يستطيع طواف القدوم بمجرد وصوله مكة هل يجوز له الطواف الصباح إذا وصل ليلا؟ إذا وصل وهو في تعب ومنهك وبات وذهب في الصباح ليطوف طواف القدوم لا حرج عليه الأصل المبادرة لكن إذا كان هناك ما يمنع من المبادرة من تعب أو إرهاق أو مشاكل تتعلق بترتيب السكن وحفظ الأمتعة أو نحو ذلك فلا بأس بتأخيره لهذا الأمر ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه وأن يسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يصلح أحوالنا وان يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لكل خير انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين